إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا واستكبروا استكبارا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 ويُمْدِدَكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً مَالَكُمْ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ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 لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم صوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا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 وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا